قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم جلس مجلس ثم قاموا منه لم يذكر الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك المجلس عليهم تراه العاشر والمائة عن وأصحاب المواطن ورواه محمد بن مسعود عن مالك عن نعيم فقال عن محمد بن زيد عن أبيه ووهم فيه ورواه داود بن قيس الفضاء عن نعيم عن أبي غيرة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 فقد رواه أهل الصحيح وأصحاب السنن والمزنين من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه وهو حديث لا مغمز فيه بحمد الله ولمض صحيحين فيه عن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أودي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثلاثة وله حديث آخر رواه الحاكم في المستدرك من حديث محمد بن إسحاق هو الصغراني حدثنا بن أبي مريم حدثنا محمد بن هلال حدثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى الدرجة قال آمين ثم ارتقى ثانيه فقال آمين ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمين فلما فرغ نزل عن المنبر فقلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه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 واما حديث أبي حميد الساعدي فرواه البخاري وابو داود عن القنبي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمرو بن سليم الزرقي اخبرني ابو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته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 ثلاثتهم عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد ورواه النسائي عن قتيبة عن بكر بن مضر عن ابن الهاد ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن عبد الله بن جعفر عن ابن الهاد وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان وهو مشهور بكن يده قال ابن عبد البر أول مشاهده الخندق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 حدثنا محمد بن مشر، حدثنا مجنب عبدياحي الأنصاري، حدثني عثمان بن مأوحب، حدثني عثمان بن مأوحب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال قل اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثمانية.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 قلت ولهذا الحديث علة وهي أن موسى بن إسماعيل التابوذكي خالف عمرو بن عاصم فيه فرواه عن حبان بن يسار حدثني أبو المطرف الخزاعي حدثني محمد بن عطائن الهاشمي عن نعيم المجمر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخامس عشر من سره أن يكتال بالمكيار الاوفى فذكره ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل به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 اخبرني أبو يحيى واحمد بن محمد البردي. قال انبانا عبد الله بن مسلمه بن قعنب انبانا داود بن قيس عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريره رضي الله عنه انهم سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد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 ويحيى بن معين والنسائي وقال ابن عقدة الحافظ نظرت في حديث إبراهيم بن أبي يحيى كثيرا وليس بمنكر الحديث وقال أبو أحمد ابن عدي هو كما قال ابن عقدة وقد نظرت أنا في حديثه الكثير فلم أجد فيه منكرا إلا عن شيوخ يحتملون يعني أن يكون الضعف منهم ومن جهتهم ثم قال ابن عدي وقد نظرت في حديثه وتبحرتها وتفتشت الكل فليس فيها حديث منكر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 عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري وكل الله به ملكا يبلغني وكفي أمر دنياه واخرته وكنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا لكن محمد بن موسى هذا هو محمد بن يونس بن موسى القديمي الحديث العشرون ومن حديث صالح المولى التوأمة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 وعلته أن أبا إسحاق الفزاري رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا وصالح المولى التوأمة كان شعبة لا يروي عنه وينهى عنه وقال مالك ليس بثقة فلا تأخذتن عنه شيئا وقال يحيى ليس بالقوي في الحديث وقال مرة لم يكن ثقة وقال السعدي تغير وقال النسائي ضعيف قلت للحفاظ في صالح فهذا ثلاثة أقوال ثالثها أحسنها وهو أن ثقة في نفسه ولكن تغير بآخرة فمن سمع منه قديما فسمعه صحيح ومن سمع منه أخيرا ففي سماعه شيء فممن سمع منه قديما ابن أبي دئب وابن جريج وزياد بن سعد وأدركه مالك والثوري بعد اختلاطه وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله فإنه قال ما أعلم بأسا بمن سمع منه قديما فما ان هذا الحديث قد رواه سليمان بن بلال عن سهيل عن ابي عن ابي هريره ولكن لم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه ابن ابي اويس عن عبد العزيز بن ابي حازم عن سهيل وقال اسماعيل في كتاب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم 23 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا سعيد بن زيد عن ليث عن كعب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم قال وسل الله لي الوسيله قال فاما حدثناه واما سالناه قال الوسيله اعلى درجه في الجنه لا ينالها الا رجل وارجو ان اكون انا ذلك الرجل الثالث والعشرون حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا معتمر عن ليث فذكره بسنده ولفظه ورواه ابن أبي شيبة في مسنده الرابع والعشرون وقال إسماعيل أيضا حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عمر بن هارون حدثنا عمر بن هارون عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي ضير رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعث لي صلوات الله وسلامه عليهم قلت سعيد بن زيد هذا اخو حماد بن زيد ضعفه يحيى بن سعيد جدا وقال السعدي ضعفون حديثه وليس بحده وقال النسائي ليس بالقوي وروى له مسلم وامام وأما احمد رضي الله عنه فكان حسن القول فيه قال ليس به باس وقال يحيى بن معين ثقه وقال البخاري ثقة وعمر بن هارور وموسى بن عبيدة ومحمد بن ثابت وإن لم يكونوا بحجة فالحديث له شواهد ومثله يصلح للإستشاد الخامس والعشرون ومن حديث أبي هرائت رضي الله عنه أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورواه التربتي عن الدورقي حدثنا ربعي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل إن ذكرت عنده فلم يصلي عليه ورغم أنف رجل إن دخل عليه رمضان ثم انسلق قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل إن أدرك عنده ابواه الكبر فلم يدخلاه الجنة قال الترمذي وفي الباب عن جابر وأناس وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه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 فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا فقال قال لي جبريل رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ولم يغفر له فقلت آمين ثم قال رغم أن عبد أدرك أبويه أو أحده من الكبر لم يدخل الجنة فقلت آمين ثم قال رغم أن فعبد ذكرت عنده فلنصلي عليك فقلت آمين كثير من زيد وثقه من حبان وقال أبو زرعة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 وابن حبان في صحيحه وقال الترمدي حديث حسن صحيح وفي بعض الفاظه من صل علي مرة واحدة كتب الله بها كتب الله له بها عشر حسدات ذكر ابن حبان التاسع والشرون ومن حديث أبي غريرة مراوى ابن خزيمة في صحيحه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان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 أبو صخر اسمه حميد بن زياد ورواه أبو داود عن محمد بن عوف عن عبد الله بن يزيد المقرئ وقد صحح إسناد هذا الحديث وسألت شيخنا عن سماع يزيد بن عبد الله من أبي هريرة رضي الله عنه فقال ما كأنه أدرك هو وضعيف في سماعه منه نظر الثالث وثلاثون وقال أبو الشيخ في كتاب الصلاة عن نبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الأعرج حدثنا الحسن بن الصباح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 وأما حديث سهل بن سعد الساعدي فرواه الطبراني في المعجم عن عبد الرحمن بن معاويه العاصمي حدثنا عبيد الله بن محمد بن المنكدر حدثنا ابن ابي فديك عن ابي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاه لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاه لمن لا يحب الانصار ورواه نماجة أيضا من حديث عبد المهيمن ابن عباس أخي أبي بن عباس فأما أبي بن عباس فقد اهتج به البخاري في صحيحه وضعفه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما وأما أخوه عبد المهيمن فمتفق على تركه والطراح حديثه فإن كان عبد المهيمن قد سرقه من أخيه فلا يضر الحديث شيء ولا ينزل عن درجة الحديث الحسن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 وفي تصحيح الحاكم لهذا نظر ظاهر فإن يحيى ابن السباق وشيخه غير معروفين بعدالة ولا جرح وقد ذكر أبو حاتم وحبان يحيى ابن السباق في كتاب الثقات التاسع والثلاثون وقد رواه الدار من حديث عبد الوهاب بن مجاهد حدثنا مجاهد حدثنا ابن أبي ليلى أو أبو معمر قال علمني ابن مسعود التشهد وقال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 وعلّة هذا الحديث أنه من رواية عبد الوهاب بن مجاهد جاهد وقضى يحيى بن معين والدار وغيرهما وقال فيه الحاكم يروي عن أبيه أحاديث موضوع وله علة أخرى وهي أن ابن مسعود المحفوظ عنه في التشهد إذا أشهد والله لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده هو رسوله ثم روي عنه موقوفا ومرفوعا فإذا قلت هذا فقد تمت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم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 على خير من الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة